السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة Arab Podcasts ومعكم الأستاذ شادي السيد سلمت دتان سمعني أبي بقناة Arab Podcasts دنيا الأستاذ شادي السيد اليوم إن شاء الله سنستمر في سلسلة التعبيرات الجديدة. هذه إن شاء الله كنت أكمل نجد كان في بلاي لست إكسبرسي يانك بارو وهي الخاصة بشهر رمضان المبارك دان اتو خصوص انتو بلان رمضان المبارك طيب سنستمر في المجموعة الثانية كنت أكمل نجد كان في كومبولان يانك دوى وتضم أربعة تعبيرات دان إيسنيا إمبات إكسبرسي ربما ممكن قد أفعل قد يكون مرة أخرى، ربما، ممكن، قد أفعل، قد يكون، كلها بنفس المعنى تقريبا سموانيا ديان سما أرتن يا سما كرا, كرا طيب، سنبدأ بالمثال الأول. ربما كت أكلم ملايين ين شنطه ينبرتما. ربما تقول ربما أذهب اليوم. ربما أذهب اليوم. ممكن سيابر جهريني. ربما معناها ممكن أركنيا ممكن طيب وتقول أيضا ربما أسافر معك بعد العصر ربما أسافر معك بعد العصر ممكن سيا برجالان برسم أنداسة لها سار ربما أرجع إلى قريتي قبل عيد الفطر ممكن سيا بلان كامبونك سبلوم لبوران أتو عيد الفطري طيب التعبير الثاني بنفس المعنى تماما إكسبرسياً كدوار، فس أرتنيا سما دعني يبرت ما اسمه ممكن. في اللغة العربية ممكن وفي الإندونيسية ممكن. دلهم بحث عرب ممكن دن إندونيسيانيا ممكن سما دا. طيب ولكن التعبير الثاني نستعمله غالبا في الإجابة عن أسئلة. طب إكسبرسياً كدوار إتو ممكن. kita menggunakan nia kelebihan untuk jawab pertanyaan. فتقول مثلا في جواب عن سؤال مثال كان كمو بلان انتو جواب برطانياء هل ستذاكر مع اليوم أبا كه كمو أكن بلا جار برسما سياهر إني ممكن ممكن وفي مثال آخر شنطه لين هل ستدرس هذا الكتاب بنفسك أبا كه كمو أكن بلا جار بكو إني سنديري بنفسك ممكن ممكن <تصفيق> لماذا لا كنا باتداء ممكن، تمام وفي مثال آخر هل ستنتقل من هذه المنطقة؟ أبا كهكم أكم بندهدر دائريني ممكن ممكن طيب مباشرة إلى التعبير الثالث لانج سونك إكسبريسي انكتيجا واسمه قد يكون بسجادي قد يكون فتقول مثلا يا أستاذ هل ستعلمنا علم النحو والصرف في القناة؟ أباكه أن ذاك كان مناجار كامي علم النحو إذن الصار في ديشانلنيا قد يكون بسجادي ها قد يكون تمام وفي مفعول آخر جنتهلاين هل ستزورنا يا أستاذ أباكه أن ذاك كان منوجوني كامي وهي أستاذ قد يكون قريباً قد يكون قريباً بسجادي دلما في وقت قد يكون قريباً طيب وفي مثال آخر دي شنته لين هل سيستمر وباء كورونا لوقت طويل أبكه وباء كورونا كان ملنجد كان أتو أدا أنتو وقت بانجن قد يكون ونسأل الله السلامة بسجادي تمام قد يكون ونسأل الله السلامة بسجادي قد يكون قد يكون طيب التعبير الرابع والأخير إكسبريسي كان بات ينفر أخير جوغاء قد أفعل، قد قد أفعل، تمام؟ لاحظ معي من فضلك، قد إذا جاء بعدها فعل مضارع، فالمعنى ممكن، تمام؟ ممكن. قد أتوك لو سط لهنيا كتكرج وقت سدن جدي أرتنيا ممكن، ممكن تبدأ يقين تتبين ممكن. طيب، فنقول في جواب عن سؤال جدي كان يبلغ، untuk jawab pertanyaan. هل ستصلح دراجتك أبا كهكمو أكمبر بيكي موتور مو هل ستصلح دراجتك تقول قد أفعل قد أفعل ممكن ممكن سيملك وكان ممكن قد أفعل وتقول في مثال آخر هل ستستمر في الدراسة في شهر رمضان أبا كهكمو أكمل عن جت كامبلا جاران مو بيبولان رمضان قد أفعل قد أفعل يا ممكن ممكن سأملكه كان أو ملكه كان إني. والمثال الأخير ينتر آخر. هل ستساعدني في هذا الأمر؟ أباكه كمؤكان من بنتو سيادي رسان إني. قد أفعل يا أخي. قد أفعل يا أخي. يا ممكن له بدو. <تصفيق> ممكن. ممكن. تمام. وبذلك ننتهي من درسنا اليوم. dan begitu kita selesai pelajarannya hari ini. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر كان دنيا مضايقة ترجمة نانسي قنقر وفي أمان الله